شرور يدرسنا ومن سيئات عمالنا من يأدي الله فلا هو أضل له ومن يضل له. فلا أدي له أشهد أن لا إله إلا الله ذا ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق فقاته ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس إِتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تُسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وأن يضع الله ورسوله فقد فاز فوجاً عظيم أما بعد أن خير الهديد كتاب الله وأفضل الهديد هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثات عام وكل محدثة لدعة وكل ملعة ظلالة وكل ظلالة في النار فأنتظر كراءتنا بفضل الله علينا سبحانه وتعالى ومن نتا بفضل الله علينا ومن نتيه موصولا في كتاب الوضع الإيمان إلى الهجرة مالك بن أنس رحمة الله عليه وجعل منزلة في الدين وقد بلغت من القلاع في آخر ما قرأنا في داب صلاة المساعدة إذا كان إماماً أو وراء إماماً السؤال الأول لتقدم شهره وضيانه ما هي البسادة التي يقال فيها عندها بسادة سفر إذا قطعها الراجع مسيرة كم مسيرة كم لن يوقد كما قال ابن تيميه رحمه الله مساف معينه اذا قطع المسافر تحقق فيه احكام السفر او وجب تعيين احكام السفر او صار عاملا برخصه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر بأهل عرفة أو بأهل مكة في عرفة وفي مينا ومن المعلوم أن المسافة بين مكة ومينا قريبة وكذلك بين عرفة وذكر قليلا فلم تكن طويله قال ذلك ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتمم ومن يبالون قال له قالوا صدور حلقه ومن يركض ومن يعطاق ثم قال لهم قضي لا تكميره الاحرام لو كان لكم من مكه رجل نعمل الناس تحتاجون من اهل مكه يعرف هذا الحكم اذن نوردك على ان العبره لو وقوع عرف او حصول عرف السفر وليس اريدك امره مسافه معينه يسافرها الرجل فيقال انه له لذه السفر ويرجع في ذلك الى العرف عرف السفر وكذلك ما هي المده التي يقرضها المشاجر في بلد التي شادر عليها فيقال في الحديث انه يجب عليه او يرخص بها له فيكثر الصلاه اربع ايام او ثلاث او 19 يوم او ثلاثه كم يوم كم يوم في البيت اذا يقال انه يمكن ان يترخص برخصه السفر في كل الصلاه نعم؟, نعم نعم وكذلك كما قال شيخ الاسلام لا تذكر على التحقيق مده معينه واقوال الصحابه في ذلك كان عمر معروفا فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه اني اصلي صلاه المسافر لا لوجه المكسل وان حبس ذلك 2 10 ليلا وركض بين ال نرجان سته اشهر يقصر الصلاه فرضي الله تعالى عنه أم رضي الله مولانا وعلى الله فاعتمدن على ما ذكرتم لك طيب ااا سوف ننتقل بعد ذلك الى حديث امر يا اهل مكه اقموا صلاتكم فانا قوم سبب سؤال هل ورد ذلك على النبي انه قال ذلك ورد على النبي انه قصر الصلاة في المكة مثل ما فعل عمر أو فعل عمر مثل ما جاء النبي وهذا ما تبالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ها. أخي عمد لا جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث لكن إسناده ضعيف هو من طريق علي بن زيد ابن جدعان ابي الله رحمه الله علي بن عمران حسين قال غزوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت نعم الفتح اقام بمكه 18 ليله لا يصلي الا ركعتين وقول اهل البلد 4000 قوم صفر نعم حينها اول صفر وفي لماذا نقوي لاذا تعمر عذبك عن عمر كما يموقع مالك من حديث زيد من أسلم عن أبيع عن عمر أو كان إذا قضل مكة صلى فيه بركعتين ويقول يا هل مكة أتمن صراتك فلنقوم سهل فلماذا لنقوم حديث النبي هذا بأثر عمر المخطاب نعم لماذا لنقوم لم حديث النبي هذا ان ان لك الطول الصحابي اذا ما كانه مخالف صحيح يقوي الحديث الضعيف كما ذكر ما كن في المسجد بعض الراس انه جاء ليس ضعيف خرجه الشافعي نعم وكذلك جاء في سيره بتاود وضعه ابن عمر وليس له مخالف وين كيف تطبيع العلاقه الضيق قوره الصعاد لكن اشتراط الا يخالف بس ممكن هنا لا هنا. هنا قصه عن عمر وقصه عن النبي فثبوت ان هذه قصه وهذه قصه فتقويه القصه بقصه في هنا نعم في هنا بقوي القصه ايه بقصه يعني يمكن ان تقوي قول على النبي بقول عنه صلى الله عليه وسلم فيغلب على ضمنك أنه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل أنه جاء لبكة فعلة كلمة والعمر جاء لبكة فعلة كلمة هذا في نظر لأن هذه الصوتين مختلفة نعم نعم <تصفيق> هذا ممكن إذا نقل على النبي الذي قال سمعتني لي أقول كنا هذا واضح هذا يمكن أن يقوى لكن هون تأتي قصة عن عمر أنه حصل له ذلك قصة عن النبي أنه حصل له ذلك كيف نقوى القصة التي وقعته من فصلها كيف تقوى هذه الرجالة فابد للمحدث أن يعمل القراءة في تحسين الحديث مثلا اذا جاء محسن الحديث وقطع في حديثه قطع هذا يسمى انما القراءه ان هذا علم منضبط بالعقل عين يعتمد على العقل ولكنه ملضبط بالشعر بالشعر اما مثلا تريد ان تقول حديث منسخ يعني حديث وسط او حديث مقطع حديث مقطع فذلك لانه اذا كان انقطع في نفس الطبقه من يخشى ان هذا الشيخ الذي حصل على انقطاع بعده فلم يذكر اسمه اسم شيخي والشيخ البديل ويسمى تقري الطبقه لم يذكر اسم شيخه ينبغي أن يكون مشايخ هذا غير مشايخ هذا حتى لا يكون قد يشترك في الشيخ ضعيف بينهم فلا يجب أن نعمله قريبا أن هذا يكون شيوخ غير عادة نعم كذلك نرسل لأنه كان بينهم لوقت أن تغذي بعض في الشيوخ ضعوع بعض فنخاف أنه هذا حدد على الضعيف هذا على الضعيف فسقطه لكن لو كان في طريقتين مختلفتين ما نخاف كان في طبقة واحدة حمام يكون شيء وهم يشترك نعم كان يحسن قديما على العلامة شخص ناصر قبل أن يطلع على سنة على ايش؟ على شو عمي ربال بيها فيه؟ كان يحسن ثم رجع على لأنه كان يأخذ بكلمة مطيم الذي في الصحراء قال الحبيب لا مشاهد لسنار ضعيف فاعتمد على كلام جيرانه كما اخبرني الشيخ ناصر بنفسه في الاردن رحمه الله عندما سالته عن ذلك في احداث مزارع اخواننا هناك فقال لي او فقال ان هذا يعني قرر ان هذا يسمعه العالم وهو انه يدرع عالم مقيم قابل في هذا الحديث فيه شاهد له بإسناد ضعيف حتى لو رأى أو ما طبع ذاك الكتاب له أن يعتمد على كلمة بقول إسناد ضعيف لأن ابن قيم مخبر ولكن لما طبع, طبع شوء عن الإيمان وجد أن الغاوي من يقال فيه أو السنة اللي قال به ابن قيم وجرد أنه ضعيف شيء ضعف أو موضوع لا أسرع لا يكتزد أن العلامة للماني بعد ذلك يسرع يقول ضعيف تثبيت فانكاروا لمن ذلك هو الصحيح الى ليسوا راكعين بالودن بالغلو والعبود اذا فتن الفذه الان الى ان حديث يا اهل لو تقيم صلاتكم وقول النبي يا اهل انك صلوا اربعه تقنيت هذا بهذا في نظرنا هذه قصه لعمر هذه قصه للنبي هذه قصه لعمر هذه قصه للنبي نعم صار صاحب العلم ان تقوي هذا او تكوي هذا الرياده لغايه ما ذكرنا نعم لا ما يعتبر صلاه عثمان في من الاربع ركعات لا, لا يعتبر ما يعتبر اربع ركوع حديث عمر لأن عثمان فأول كما قيل أن فيه نحو ستة أو أربعة أقوال ذكرها المقيم في ساذ المعاد أصحها قيل أنه تأهل أو فعل شيء كما قال بعد الضرب يظنه جائز ونقل أن أنه يريد يعلم الناس أنه إذنان في السفر ليس بحرار كما كانوا وكان بعض الصعادة يترك الأمحية ليبيل الناس أن الأمحية ليست تواجبها فهو أتم مرة يبيل الناس كما قيل عن عائشة وثبت عن عائشة أنها تمت الاستمرار كيف تتم عائشة؟ سبحان الله العظيم وهي زوجة نبي لأنها تريد والله أعلم أن تعلم الناس أن القصر ليس كما ذهب إليه هذا من محمد بن نبي سليمان ومن المعاصرين العلام العلماني رأوا أن القصر وعجبني حديث ثلاث الصراف ركع دين ركع دين فزير في الحضرة وفرة في السفر ففعل عاكشة وفعل عثمان يجعلون على أقل نقول أن عثمان في السفر في القصر في السفر مستحف على أنه رجع بعض كمن قيم خلال التجيح أو نعم نعم نعم الضر أنه قال أنه تأهل وقد قال مع الفاس إذا مررت لأيه المسافر لبلد لك فيها زوجة ويش وما شيئا فأتم فعثمان نعم وإن كان مهاجري مهاجر ولا يؤكدك لم هذا أيام في مكة لكنه ما هو ذلك إذا بقي فيه إذا جاء إلى منا ولو زوجة فأنتم الصلاة هذا تقول أخرى سؤال الثالث إذا صليت خلفا ايمان مسافر وانت م... واترقيم بل اذا صليت وانت مسافر خلف امام نعم صحيح اا هل تقتدي بالصلاه قلنا لماذا ذلك رحمه الله قال لا بد على الاقل ان تشهد معه ركعه واحده اذا تشهد معه ركعه صلي صلاه الظهر هم نبدا شي تعول شيء عطيتوا التشهد فصلي فقط ركعتين لينا عندك تشكو ما درت الجنابه وحيث انك ما غسلت الجنابه هذه قلتا لي الصلاه اصغر واشامن على غلاف هذا فقالت له والله بل ادله اذا دخل معه وجد بالتجاهل يصلي صلاه كامل اي طويل ارجع أيها الكونين أرجح هذا الشارع لا وذلك لعموم الحديث موسى الأحمد عن موسى بن سلم قال كلنا عن عباسي ملك فقلت أنا إذا كنا معكم صلينا أربعنا رجعنا لرحالنا صلينا ركعتين قاسمت المقاسم شوفوا قال إذا كنا معكم عمولاً معكم في اتشافهم للأخير وقال إذا ادركنا معكم ركعة أو ركعتين نعم نعم فهن يرجع خون الشهر حتى إذا ادركنا بنام في ذلك وقد رأيت من يعمل هنا طبعا فدرجت يعني رأيت العظم أخوانا قرر من مرات قدين أو قبل سنين طوية وما كنت أحفظ هذا قول يتعجب من ذلك وهو أنه فإذا سلفت الإمام وربما حتى أدرك معه ركعة آخر ركعة يضيف له أخرى بسنف يقول هذا نصريب هذا مسافر هذا مخالف العديد أبنى عبدالله ومخالف أيضا ذاك الرجل الذي يسلخ لف الإمام قزر الصلاة فيغسر الصلاة ومقيم هذا يجوز له كان النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر قال أتمهم أتمهم في أجمع لي أن يتم طيب من الأولاد يقدم المسافر ولا يمكنهم إذا جاءوا في مسجد إذا جاءوا في مكان في مسافر فيه ممكنهم لن يقدم صلي بيهم فهنا عمر قدموا صلى بيهم وقد أتمهم عند قول احياء السنه نقدم المسافر مثلا وشهر رمضان تمام قابل الحديث معهم يوم القوم نقراهم فقط في اقراءهم اي اشعار من كتاب الله قال كتاب الله كل اقراءهم على مذهب السنه نعم وقد اشترط ابن احمد ان اراد ان يقتدى الانسان احقر من انسان لقرر ان يكون معه الحق من الحق ما يصلح له صلاته فاذا اولا مشكله تحدث الكثير يريد حلها او يذكر لي حلها انما بدا اراد ان يعمل بالشغل لها فتراه يسلم وهو مسافر فيصلي بالمقيمين فيصلم المقيمون خلفهم وتحت الخفلة في بسر فهل الذي يصنعه أي فأمور فأعلم أنه قلت أنه أول مهد ولا مهد أنه علي قال رضي الله تعالى عنه حدث الناس لما يعرفون لما يعرفون أن يكذب الله ورسوله لما يعرفون هذا المعنى أننا ندرس كل ما يصنعه العام في حي فلا نخرج عن أفعالهم في العبادة هذا ما أمني إذا ما ينتج للسنة أنت يا أخ يقول له جئت لنا الآن صاحب سنة جاء ينشر السنة في حي من أحيان المسلمين فرأت جد أشياء ماء البولة الناس فهذا منكر فهو فيه تقصير فهذا منكر كل جام أشياء هي سنة لكن ماء البولة الناس متى ينكر عليه ومتى يقرر تقصير وهذا كما ذكر أحد مشايخ الغضلة في كتاب ذكر فيه أخطاء الناس اسمه أظن اسمه النظار فذكر جملة الأخطاء الناس كان جيد لكن قال فيه إياك يا صاحب السنة أن تظهر السرع الغريبة عندنا الناس وسكت ولا ترسل لابد أي شيء للترسيل لأن لو كذا كنت أظهر السرع الغريبة عندنا الناس دعوة لإيمادة السرع بدأ إطلاقها بدأ إطلاق دعوة لإيمادة السرع فأسألنا هذا السرع الغريبة أصحف الغريبة من تموت السنة العالية إذن لا هو السبيل من هذا السنة ولا هو الترسيل ومتى ننكر على من أظهر السنة الغريبة ومتى نؤين وندعو له من كل ذات الله خير ندعو له ونحبه نحبه من أظهر السنة ما في ترسيل ولا أخوة هذا, هذا شيء ثاني ايش ايش يفعل هذا الغير معروف طيب خلاص اترك السن الغريبه ما يضرها ها فتح الله عليك بهذا التفصيل نقضي على ذاك الكلام الذي ذكره صاحب ذاك الكتاب المنذار والذي قال لا تظهر السن الغريبه من العامه نفصل بدل ان نقول كلمه لا تظهر السن الغريبه من العامه نقول كلام في الصواب وخطا الصواب انه موافق لقول علي رضي الله تعالى عنه ايش حدث الناس بما يعرفون لا تحبون ان يكذب الله ورسوله خطا من جهه اننا اذا ادمنا هذا واجعلناه منهجا ما نظهر اي سنه غريبه حتى يموت سن الحق الذي معنى يموت معنى في القبور لا تنتشر السنه لكن نقول لا نظهر ابتداء الا بعد التمهيد والاقناع أنا نشوف في المسجد رسائل ونجيب فتاة العلماء في ذيك السنة ونبدأ نشوف بعد ذلك هل فهم الناس أن هذه سنة وإلى آخرين ثم إذا نهدنا وعقل الناس وأتعلموا وعرفوا أظهرنا حتى يقتد الباقي أو يقتد الناس بمن يفعل هذه السنة نعم فتذهب حينئذ العلة التي من أجلها خاف علي ويقوم بها ان يكذب الحق لانك لو حدثت الناس من غير دميت كذب الحق الذي عندك بدلا قمت صلى بهم وانت مسافر وهم مقيمون سلمت سلموا اول ما يتكلم شيخ شياب مثل ما كان هناك من من العامه فيجوز ياخذ صلى فينا وانت مسافر ها عفته وقال لهم كذبوا بالحق انتم مهب لا ما هتكذبوا هتعيبوني انكذب الله شوف انطلقوا بسرعه ما يجوز يا اخي تصلي ابن مسافر سلم قيم انه عند العام ما يجوز متى خلاف معتاده اعاده ان المقيم يصلي بالمقيم والمسافر يصلي بالمسافر اذا ما خالف العاده اليفه وحرام فانت الان جعلته يتكلم الله بغير علم فينبغي حينئذ ان تتفادى هذا بالتمهيد ولك في رسولك اسوه حسنه فإن النبي حريص على أعظم شعيرة في الأرض كعبة بيت الله الكعبة بيت الله وحريص على أن يبنيها على قواعد إبراهيم خاف أنه لو بناها خاف على دين الناس مو من ملامة الناس مجاهد شجاع اللهم صلي عليه ما يخاف الله لما تلائم ايخاف بالله لو مثلا اللهم صل عليه لكن قال لعائشه لولا ان قومك حديث عهد كفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد ابراهيم اذا هذا الذي يتعجل ويا ويظهر السنه الغريبه من غير تمهيد مخالف للرسول في التدين نخشى انه يبتدع في التقرب الى الله ويظهر الغيره ونحو ذلك ويقدم من غير تمهيد بخاف عليه انه يقع في البدعة لأنه شيء تزيد فيه في العبادة ما أمره الله به أمره بالتنمية هذا الرسول صلى الله عليه وسلم خاض على الناس أن يظهر لهم شيء ما أعرفه أن يهدم البيت ويهدم على قواعد ما أعرفه وهذا حق لكن لو ظهر أدى إلى منكر أكبر فالنبي أخره أو النبي منعه أو أخره العلة كالمؤخر له العلة وهي حثان أحد الناس بالكوفه طيب ابن الزبير لما تفطن رضي الله تعالى عنه ان العله زالت دخل الناس في الاسلام وعقل الدين وحلقات حلقات علم الصحابه ابن عباس درس في مكه وابن مسعود رضي الله تعالى عنه درس في الكوفه المقصود وغيرهم وغيره من الصحابه من العلماء رضي الله عنه حتى انتشر العلم وزالت في نظر أظن ابن الزبير العلة إيش فعل؟ بنى البيت على القواعد لذلك ما حصل ردة من أحد لأنه استقر العلم ذهبت العلة الأولى فالصحابي مجموع فعل الصحابي مع قول النبي يتبين لك أنك إذا أزلت العلة أيها الداعي إلى الله وهي كون الناس لا يعرفون أي لا يفهمون فانشر السنه لذل ذا العلم بالنسبه لمذاهب العلماء نشر السنه فارجع البيت على القواعد فاذا الامر منوط بيش بالحكمه وتقديم تقديم السنه والتمهيد بها قبل نشرها حتى لا يكذب الله رسوله لا يكذب الله رسوله وقد ضرب لنا مثل بمن اراد ان يشر السنه في حيه بتقصير الثوب الى نصف الساق سنة غريبة على العام الحقيقة لكن تنشرها بتمهيد انشرها بتمهيد كيف لا اقول غريبة وانا امشي مرة وثوبي تقريبا نصف الساق في الطائف اذا استوقفني رجل شيبه انكر عليه قالت يا اخ انت نعم وقعد ارددك مرتفع وهو بعد ما سالت او سال وقال لي او تكلم مع انسان في شخصه قال هذا قاضي في احد المحاكم ينكر علي سنة اذا حفيت هذه السنن على قاضيه في هذا الزمن فكيف بالعام البليد الذي لا يعنى بالسنن اصلا صلى ولمصنعه والمصنع لمنزله وبعيد عن العلم لا شك ان نحن من باب اولى واحرى ان تمهد لهذا المسكين فاذا لابد ان تنهيد للسنن قبل نشرها اذا لا يقال لا تنشر السنن الغريبه قال يمهد لها فتنشر قبل ذلك أما إذا كان الرجل مسموع الكلمة مرجوع إليه نعم فهذا يمكن أن يفعل السنة مثلا ثم يعتذر بها حتى لو كانت غريبة يعني الآن لو شاهدنا إنسان مرجع عند الناس وفعل شيء غريب أو قال قول غريب سيتأول له الناس يا شيخ ما قال الشيخ اللي عنده علم كيد هكذا يقولون ولا لا واظرم لكم مثل بقصه يقول العلامه العثمين يقص عن نفسه نقولكم تمشي بالحرم وبجانب انسان يمشي تص الص... بين الصفه والمروه ومنتعل قلت اخلع عليك الشيخ ما نظر الى الشرع من جهه ان النا... النعل لا يجوز والانسان يسعى هذا لا شك كلام على غير علم ما ادري عليه لكن نظر الى عله السلطان طاعت الى الامر بعدم ترسيخ الحرم او شيء من هذا قل اخلع عليك يا اخي فقال له أنت يا شيخ ما كان يعرف منه فقال يجوز الصلاة من نعام ولا فقال الشيخ والذي من نعام يجوز فقال إذا كان يجوز الصلاة من نعام فالسعي مين بالأولى هذا الرجل يقول أنه على الله ولا ديمين هكذا العامي أحيانا إذا حفظ حجة قوية مثل هذه احيان ناخذ وقت مع الزحام تفهيمه كيف جاء الحكم والنوري الامر له طاع في مثل هذا الى اخره اختصر الشيخ فقال معك محمد الصالح اليمين قرب واخذ النعال وضعه اي لان هذا لانه ربي على استقبال الفتاوى المنتشره عن الشيخ فمثل هذا لو فعل سنه غريبه امام الناس نعم فسيعتبرون له ان معه سنه يسهل الامر ولا ينكرونه اما لو رجل غير معروف غريب او ما بعد رجع الناس اليه فان اظهاره للسنة الغريبة يكون عرضة ربما لانكارها طيب ايه نعم وهذا نقل كما ذكرنا لكم اظن من قبل ابن با هريرة مره كانت وضوء لكن يفعل شيء غريب هو ولد انه وصلنا في اعتقاد ان ما يمكن صحابي يبتدئ بعيد عن الصحابي انه يبتدا فكان ابو هريره يزيد فوق المرفق يعني يغسل ما فوق المرفقين فكان الانسان ينظر له ويفظه فنظر ابو غريرة وإذا به ينظر يقال ما كنت أدري أنك تنظر يده ولو كنت أدري أنك تنظر يده ما فعلت يراي أن ما مهدنا نعم لم يمهد ذهو داد وأيضا الأمر النسبي فرب عالم يكون مسموعة الكلمة عند قوام غير مسموعة عند قوام آخرين وخاصة القرابة يقول عيسى بمريم كما نقل ابن عبد البر وغيره باسانيد مختلفة ازهد الناس في عالم اهله فانظر الذي ما نصر في مكه ما نصره اهله من عمه ابو لهب ونصر في المدينه عند الاغراب فلربما الانسان ما يكون مسموع الكلمه عند اهله مسموع عند الاجانب يرون تقديره اكثر ولذلك تعجبوا من سيره بنتيميه ذكروا في سيرته أن أخاه كان يجلس في مجلسه كأن على رأسه الطير قالوا كيف هذا ما ظنت أن يكون الأخ عيش يعني قد أسقط الكلفة مع أخيه فكونوا يجلس معه كأن على رأسه الطير إذا انبلغ ابن تيمة المنتهى في علم الذي يعرفه العلماء والهيبة التي أعطاه الله إياها المقصود احيانا قد تكون غير مسموع الكلمه في مكان فمحت ايضا حتى لو كنت انت من اهل العلم او من ذوي العلم الذي يشهد لك بان كذلك محج في المكان الذي تريد ان تنشر فيه ايج السنه ولن تعدم انسان ينكر عليك حتى احيانا مع كونك من اهل العلم مثل احمد تكلم بالسنه لكن استغربها بعض الجهله او نعم وهي سنه الجرح التي يجهلها الاخوان المسلمين اليوم ويعتبرونها من البدع التي ايش تفرق وصدق المسعود ونحن ننظر الاخوان المسلمين كيف يشدون على الحديث في هذه السنه ويقولون انهم فرقوا الناس ويتكلمون على العلماء من غير ان ينظروا للتفصيل الذي ذكرناه في القواعد الاربع التي ذكرناها في جره التعديل نعم فيما يتعلق بجرح والتعديل فتجد احيانا انك يعني مثل ما هي اي نعم دخل عليه رجل فقال له وقد كان يقول للامام احمد كلام ضعيف كلام كذئ هذا سنه فقال له ذلك العام البليد الذي لا يعرف قدر العلماء قال تختال الناس انكر علينا محمد فلان هذا حقيقه جاء على العلماء على بعض الذين جرحوا من يستحق الجرح من اهل البدع وحذروا منهم بان تكلم عليهم من الاخوان المسلمين من تكلم مثل احد الاخوان المسلمين سمعته سمعته في بعض المجالس يلمز الشيخ بن باز ما يعجبهم الشيخ بن باز لماذا انه يتكلم على بعض ايش باقي الرموز الذين هم لهم كما قال مره جماعه الاخوان والتبليغ من الفرق الهالكه وقال يتب بلاد المنطقه الوخيمه فلبذ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله انهم الى لأن الشيخ خالد منهجهم فالمقصود ان الامام احمد رد على ذلك العامي قال هذه ليست غيب هذه نصيحه نعم فاذا العالم لو سبق القلم فاظهر السنه الغريبه من غير تمهيد وظيفته ايش بعدها ان ايش ان يبرر السنه ويعتذر بها ولا الذي رسولنا اسو حسنه مع انه رسول متبوع مع ذلك مره من المرات كما في صحيح مسلم اهدي له حمار وحش او رجن حمار وحش رجل حمار وحش صلى الله عليه وسلم فرده في حديث صعب الجثامه فاعتذر اسمه وقال اننا لن نرد عليك الا نا حرم فاذا اذا سبق سبقت بثان ولن تمهد له فادرك نفسك وبين السنه اذا الانسان فاجئك ودخل في مجلس فتنازعت نفسك تقوم أو ما تقوم فجلست عملا بحديث مسلم أحمد حديث أنس ما كان شيء أحبه إلى النبي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يقومون له إذا دخل لأنه كان يكره ذلك فتردد في نفسك فجلست فهنا لا شك أن الأنظار ستوجه لك من كل مكان فجلست يا كاذنين شلكونك لو صارها ايش هذا الذي ايش جلس مع عنده ادب نعم صحيح فهنا اذا نهت او بين السنه قولوا والله يا اخوان فلان ترى لدخل عزيز وكريم لكن السنه اكرم علينا واحب حيث انه ثبت عن انس رضي الله عنه انه قال ما كان شيء احب الينا من النبي صلى الله عليه وسلم وما كان احد يقوم له يقوم له اذا راى من الصحابة يعني يقومون له لأنه كان يكرع ذلك وإجلال النبي للصحابة أعظم من إجلال فلان لنا ومع ذلك من باب أولى ومع ذلك لم يكن يقومون له فلح من باب أولى لن نقوم لهذا الداخل بل نفعل من هنا كان يفعلون مع النبي هنا من كان في قلبه مرض لا شك أنه سيفور ويوكر السنة التي جاءت عن رسول الواحد الغفور فهنا لا تلتفت إليه لأنه مريض نعم فالسلف كان يقولون أظهر السنة ولا تجادل فيها كما قال إمام أحمد فإذا قال لكن يا أخي هذا الباب الاحترام سبحان الله الصعابة ما كانوا يحترمون الرسول عليه الصلاة والسلام احترمونه ومع ذلك لا يروني القيام له نعم إذا دخل طيب ننتقل الآن لدراسة جديدة باب صلاة النافلة في السفر في النهار والصلاة في الدهب الده. ويقرأ بالله والصلاة والسلام على رسول الله م. على الإمام مالك رحمه الله وعلى صلاة الناهلة في السفر في النهاء والليل والصلاة على الداب اي نعم حكم الصلاة صلاة النافلة في السفر بالنهار حيث صلى النافلة في السفر هل يتنفل في السفر بالنهار ومحكم الصلاة على الدابت تشكل الاحكام الشرعيه الملزمه للرب البريه لا تعرف الا من طريق الاحاديث والاي وضحها الصحابه والسلف رحمه الله عليهم فسيسوق لك مالك من الاحاديث ما يبين لك حكم هذا المساله لا تتلفل في السفر هل تتلفل في السفر او لا تتلفل في السفر نعم اقرا نافع ذلك راشد المتقنين وكبير المثبتين وهو صاحب الموطا ونافع مولى ابن عمر ثقة ثبت عبد الله بن عمر وهو صحابي والصحاب كله عدول فرض الله عنهم انه لم يكن يصلي مع الصلات الفريضه في السفر شيئا قبلها ولا بعدها الا من جوف الليل فانه كان يصلي على الارض وعلى راحلته حيث توقف نعم انتبه الان الكلام على هذا الحديث في مسائل المساله الاولى تتعلق باسناده فاسناده صحيح وكانت تسمى كان يسمى اسناده عند امتي الحديث بسلسله الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ف اسناده صحيح المساله الثانيه انه كان عندي نسخه لا يصلني مع صلاته الفريضة في السفر حيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل في هذا دليل على أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يترك النافلة في السفر السنن الراتبة لأنه قال ما كان يصنب قبل الفريضة ولا بعدها فمعناها أن ابن عمر كان يترك السنن الراتبه التي هي من روايته ومن روايه عائشه جاءت نعم جاء عنه صلى الله عليه وسلم من روايه او من روايه عائشه انه كان يصلي ركعتين قبل الفجر ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر ركعتين قبل بعد المغرب ركعتين بعد العشاء وحديث الاخر اربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر انا اشتمت الحديث الاول فهذه الراتبة كان يتركها من عمر في السفر فقال الراوي ما كان يصلم عن فريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها ويدل على ذلك أيضا أن ابن عمر كان يقول لو كنت مسبحا لأتمنت صلاتي ما معنى مسبحا اي متلفنا بالصلاه لا اتممت صلاتي اي لو كنت مسبحا معناه لاتممت صلاتي واخترت التلفن لكني اخترت القصر واخترت ترك التلف في السفر فكأنه رأى أن الإتمام في الحفر هو المربوط بيش هو المربوط بالسنن الراتب القبلية والبعدية قال ابن القيم لم يكن هديو النبي كما في ساد بن عهد في السفر أنه يصلي السنن الراتبة إلا الركعتين قبل الفجر والوتر صلى الله عليه وسلم قال النووي اختلف العنباء رحمهم الله في التنفل في السفر فقال بعضهم بالمنع مطلقا قال لا يتنفل في السفر مطلقا وقال بعضهم بالجواز مطلقا نعم نعم فيجوز التنفل مطلقا في السفر حتى ذهب الجمهور الى جواز السنن الراتبه في السفر نعم والمذهب السادس وهو مذهب عمر الفرق بين الراتبه المطلقه وايش والرواتب فالراتب المطلقه لا تصلى إلا لا شك ما ثبت عن النبي أنه صلى نعم وأما النافل المطلقة فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يتنفل في السفر فكما جاء أو خرج ابن نبي شيبة بإسناد صحيح المجاهد قال صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة وكان يصلي تطوعا على دابته حينما توجهت فاذا كانت الفريضه نزل فصلى فرضي الله تعالى عنه فهذا يدل على انه كان يصنع ذلك وهو نفسه رضي الله تعالى عنه في السفر لعمر طيب فما جاء في النفل في السفر لما جاء في النفل في السفر صلاه النبي صلى الله عليه وسلم الضحى في لما هي الضحى في حديثه هذا الذي سياتي بعده في موطئ مالك وصلاه النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين قبل الفجر في في سنن ابي داود وفي في مسلم ايضا لكن الروايه جاءت نصوص عليها ضمن في سنه النبي داود روايه وانه لما فاتت صلاه الفجر وخاف الصحابه وقاموا وفزعوا قال ليس باللوم تفريق الحديث وفيه إن, ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد ما طلعت الشمس ركعتين ركعتين الفجر ثم صلى الفجر نعم واما الوتر فجاء بصيح مسلم عند اللي ماجه من حديث ابن عمر انه راى رجل او والله اتاه رجل كان صاحبا له في سفره يبدو فقال له اين كنت قال كنت اوتر كنيوتر على الارض قال ا ما لك يا رسول الله صلى حسنه فلذي كان يوتر على بعيره لكن الامام احمد لما سئل في الوتر في الحضر قال ان في الحضر ما سمعت ان توتر او تصلي على الدابه اسال الله بنا اما في السفر فسمعت وهذا هو الحق الذي نراح وهو انه يتنفل في السفر على الدابه اما في الحضر فلا يتنفل في الحضر لانه لم يثبت ان الذي تنفل في الحضر اكثر الاحاديث على ان ما ذلك في السفر فلا يتنفل الانسان في سيارته ذاهب للعمل في الصباح يصلي الظهر في سيارته لم يقل هذا انما يفعل ذلك اذا سافر وقد راى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم ان يتطوع الرجل في السفر وله يقول لمن احمد واسحاق نعم ولم ترى طائفه من اهل العلم ان يصلي قبلها ولا بعدها هذه الصلوات لكن من لم يتطوع في السفر فانه قبل الرخصة ومن تتوع فيه له فضل له فضل عظيم لانه وافق يعني الجمهور الذين قالوا بالتطوع في السفر من جهه السنن والرواتب اقصد قالوا دليلنا على هذا عموما احاديث التي جاءت في شيء في السنن الراتبه نعم سيدخل في ذلك السفر و الحاضر لكن هذا ذي نظر لان النص دج عام او مجمل او مطلق فين ننظر الى عمل الصحابه عمل النبي والصحابه فقد قال ابو القاسم في حاشيته على سنن ابي داوود قال وهذه طريقه قاصريه العلم ان ينظر الى النص العام من غير ان ينظر الى عمل النبي إلى عمل صاحب الشريعة وأصحابه وأصحابه المضين أو نفسر لذلك العموم وهذه آفة هذا الزمان الآن تجد أن من خالفون من الجماعات المضالة التي ظلت سبيل السلف يحتجون عليك بعمومات جماعة تبليغ تحتج عليك بأي آية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظات الحسنة يا جماعه الاخوان تحتج عليك بايه وهي قوله تعالى وتعاولوا على البر والتقوى ولا تعاولوا على الاثم والعدوان بحديث اا حديث لا يشمل عليكم الاصل في المقريز قال فلم فلم يعلف احد الطيفتين وحديث عثمان عايز المشهور جهود الخلاف شر الى غير ذلك من المجملات والمشتبهات التي تحتاج الى محكمات تفسرها وله الحديث فيردون الم... النص العام يعرفون معناه وتفسيره بعمل النبي والصحابه والله النبي صلى الله عليه وسلم الذي انزل عليه ادبر اسم ربك بالحكمه ما كان ينزل الجهال سرادات تتغير احوالهم بالسفر والخروج في سبيل الله وكان يؤتى بحمار مثلا رجل كثير ما يشرب الخمر وأنا أريد منك خاصة الأسناء الأولى أن تبينها في مجلس التحديث العامة أني أذكر كنت أقول كان حمار يؤتى به وكان فظن أنه الحيوان أقول صحابي كان اسمه كذلك انتبه صحابي كان اسمه كذلك قيمة أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر ويضرب ومع ذلك ما قال النبي لبعض أصحابه ومع ذلك من الفضله العلماء كعمر وعبد المسعود قال خذوا بحمار العطرافي الجزيره قال لو في خروجه سبيل الله تغير بي اما هو يهتدي فهذا يدل على بدعه ما يرسعون ولو كان خير لسبقوا له ولي رضي الله تعالى عنهم اذا اي نص عام ياتينا كدعاك كقول يدعو لسيد ربك بالحكمه لابد من النظر فيه الى عمل النبي والصحابي المفسر لذلك فالنور عين الذي ما يتطوع في السفر وابن عمر الذي كان دقيق في متابعه النبي صلى الله عليه وسلم دقيق النظر ومع ذلك ما كان يتطوع بالرواتب في السفر كما هو حديث الباب ايش حديث الباب قال كان لا يسلم عصراته الفريده في السفر قبلها ولا بعدها وهو العروس بمتابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عن علي انه كان يتطوع بالرواتب لكن نفتقر الى الاسناد فان وجدنا الاسناد صحيح في الاهاش عندنا يجوز الامرين يجوز الامرين لكن نفتقر الحقيقه الى الاسناد حتى نعرفه والا بل اصل الذهبي يقول لم يثبت ان رسولنا صلى الله عليه وسلم انه صلى تطوعا انه كان يصلي غير ركعتي الفجر صلى الله عليه وسلم وإيش والوتر وإن كان مثلا عامة السلف وإنة الفتوى جواز التطوع بالليل والنهار على الراحلة والأرض لكن قولهم جز... جواز التطوع أي تطوع المطلق ولمقيد فإن ابن عمر كان يترك المقيد قبل الصلاة ومعدها أما المطلق فكان يتنفل تنفل مطلق نعم يتنفل تنفل مطلق وقد علمتهم من الأقوال أن منهم من ننع مطلقا الراتبة وغير راتبة تطوعا في السمر ومنهم من رأى الجواز مطلقا منهم من يفرق بين الرواتب والمطلقة كما ذلك ابن عمر فكان لا يرى الرواتب لكن كان يتنفي تلفل مطلق على البعير يصلي رضي الله تعالى عنه كما جاء والحقيقة الذي يرشح ويجعلنا نختار ترك التنفل من جهة الرواتب في الحضر أن السفر مظلة التخريف فكيف وقد قسرت الصلاة من أربع إلى ثنتين فهو مظلة تتركيش الراتبتين إذا الصلاة هي فريضة فريضة نزلت من أربع إلى ثنين يعني ثنتين فريضة نزلت صبح فيها فحينئذ يكون الأقرب ما كان عليه ابن عمر رضي الله عنهم من ترك التلف في السفر والمشرب بذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه وهو معروف عندكم حديث من مرض او سافر ايش كتب له اجره صحيحا مقيما يعني طول الفتره اللي انت ناكث فيها رصد اشهر المسافر تقصر الصلاه لكن على شرط اجره مقيما مو بياتي انسان ينصحك ويقول لك مثلا تنفل يا أخي في السفر ففعل الرواتب فتقول له كتب له أجره مقيما وأنت ما كنت فنت مقييم تتنفل الرواتب كنت مهمل لها فهو لا يكتب لك تكون إيش منا يؤدي الرواتب في الحضر حتى إذا صار لك مرض أو سفر حينئذ كتب لك الأجر أما إذا كنت منا يهمل نعم فلا يكتب لك في ذلك فلا يكتب لك في ذلك ا الاجر نعم طيب قال ابن عبد البر ان عقد الاجماع على انه لا يجوز ان يصلي احد فريضه عن الدابه في غير شده الخوف اذا لا يجوز ان يصلي الفريضه عن الدابه ان عقد الاجماع على هذا يعني وانت جالس في ابو الدنيا لكن اذا صليت في السفر على الدابه وصليت النافله فإنه يستحب لك أن تتوجه بالدابة كالسيارة الآن لجهة القبلة تكبر الإحرام ثم تمضي وتصلي في أي وجه ذهبت إليه وهذا يفسره الآن لنا هذا الحديث بعده وهو حديثه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله كانوا يصلي على راحته نعم كانوا يصلي على راحته في السفر حيث توجهت على اي نعم عندنا اذا زياده عندنا زياده والحمد لله في نسختنا هنا حديث عبد الله ابن دينار نعم اقرا عن عبد الله بن دينار ثقه عن عبد الله بن نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في الصو حيث توجهت لك هذا الحديث ليس هذا الصحيح وفيه من الفقه ما ذكرته لكم وذكر لي محمد رحمه الله عليه فالإمام أحمد ذكر أنه يتنفل على الراحلة في السفر لأنه ما سمع في الحضر لأن النبي كان يتنفل في الحضر فلا يشرع ونذهب للعمل لنصلي ركاته بروحة في الطريق محتجا لأن النبي كان يوتر على بعيره لأنه كان يوتر على بعيره في السفر اللهم صلي عليه نعم نعم قد تاتي احاديث كان الذي يصلي على بعيره او كذا مجمله لا تجد سفر ولا حضر لكن كان ابن احمد الامه يحملونها على السفر لما اكثر على انها في السفر كان يصلي على راحته في السفر حين توجهت بهذه به. السنه انه تسقط يسقط شرط استقبال القبله في السفر في صلاه النافله في صلاه النافله اتصلي حيث توجهت مثل ما الذي كان يصلي على راحته في صحي توجه فيه السياره توجهت بك للطائف مكه وراك صلي اوصل ما له حرج لكن نبدا كيف عارف نفسك الان ابن جده طالع لمكه وما لك مكه وما لك قبله فكبر فتقول بدات النزله والفتجه للكعبه ثم تجاوزت مكه ومرات الطائف صار مكه وراك اكمل فهذا بعضهم يجعلونه على الفرضيه وهذا غلط والصحيح انه يستحب فرق فقط ان تستقبل قبل عند ايش عند تكبيره الاحرام مستحب لانه من افعال النبي افعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل في دين رب الارباد على الاستحباب كما قال علماء الاصول ان لا شك الا يعني الفريضه لا بد ان تنزل اليها اما اذا صليت في السفر نعم اذا صليت في السفر واخطات في القبله واخطات في القبله في الفريضه وكنت متاولا فلا حرج عليك كما ذكرنا بالك اخر حديث صلاه الضحى طيب خلينا عند صلاه الضحى الدرس القادم ناخذ لانه طالبنا الوقت نبدا الدرس القادم باب صلاه الضحى وهي سنه مهمله فنريد الدرس القادم ان نجعل لها جلسه كامله صلاه الضحى من جهه معرفه متى تؤدى وافضل وقتها طله جزاء من يصليها وصفه الصلاه ووصفه ادائها كيف تكون وكم عدد ركعاتها وهل كان النبي يداوم عليها اسئله كبيره في صلاه الضحى سنؤجل الكلام فيها وفي الحديث الوارد فيها الى الدرس القادم ان شاء الله ونتكلم الان على ما تبقى او على ما جاءنا من اسئله نعم ايوه أف... أ... أ... صح يقول السائم الليبي سؤال جيد يقول ايوه صح يقار اليوم ان السنه زي هي الاسلام اي والله افضل الدين الاسلامي هو ما كان عليهم نبي والصحابه هذا هو الاسلام وقد قال البردهاري في كتاب شرح السنه الاسلام هو السنه والسنه هي الاسلام وانه السنه لما جاء النبي والصحابه وهم السلف ترى حرج هذه كلمه طيبه لا لا لا ولذلك الان يحاول جماعه الاخوان والجماعه الحزبيه هذه ان تدعو الناس الى الاسلام لكن ليس الاسلام الذي كان عليه السلف الكرام اسلام فيه اركان كالصلاه والزكاه لكنه مشوه بالبدع نعم والحزبيات المطيته فمنها دعوه الناس في اسلام هذا الى ان يرجعوا لانيفه الحضاره وهذه بدعه يقنعونك هذه هذا الحساب كدي اخوال والتبليغ بعد ان تبقى معهم فتره ويطمئنوا لديك يرقوك لسيدي تبايع قل له حين يذل قد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الى بني ابي الخليبين اقتلوا اخرهما هذا صحيح الجماعه لقد عليه قبل عليه ال عدد نحو 170 خارجي تقريبا 140 خارجي وذكروا عن بعضهم انه كانوا يبيع عند الكعبه ل لتذ... لي... لي... الزام منعهم من التاهيل الجهادي الشبلان بان ما معهم ان جماعه بحق تفجير المنشاعات و نعم فكانوا يعقدون البيع والناس تصفون ما يدبرون عليهم تقرب منه ضائع على نفسك في سبيل الله على نفسك وتفكر من لا مراقب الى اخر ما يقوله منهم من النمله عند باب الكعب عند عند الكعبه نصر الله العافيه هم وتحديد احلان المدينه جاء على اماره في الحضر انما الاماره في السفر ليس فيها بيعه امر الا راذ يقيس يقيس قالوا السفر يجوز به البيع هو قصير قيد بسفر طويل الاخرى هذا كلام باطل نعم الصحابه لم يدركوا السفر الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم لم يدرك السفر الطويل هل جعل امره بالحضار لترويج الدعوه في التقرب الى الله بذلك وجعل ديعه هل شب انه هو محدث اذا تسقط الجماعات فقط بهذه البدع كلها وتبقى جماعه واحده وهي التي قال عنها انبر بهذا الجماعه الام من كان على مثل ما عليه النبي والصحاب لا يتدينون بدي الرجل غير الرسول صلى الله عليه وسلم يوامون العدون فيه على فهم السلف رحمة الله عليهم سائد من تونس يقول ما حكم حجز مكان في المسجد أو في مدرسة قرآنية لأخت من الأخوات حجز مكان في المسجد أو في مدرسة قرآنية الآن إن من يكون السوال في مسجد أو في مدرسة قرآنية على كل حال المسجد مثل ما جاء في حديث سناده ضعيف فينا منا مناخ من سبق والمسجد كذلك سواء كان عند النساء في مصلاه وعند الرجال مناخ من سبق فما دام الانسان إن جاء وجلس وجاء مبكرا فهو من حقه فلا يحل لاحد ان يفس السجاده ولا انه يحسد ليحجز ليحجز المكان قال الشيخ الإسلام في الفتاوى فمن حجز مكان في المسجد بالسجادة ونعوية فصلاته فيها قولان قولت تبطل لأنها عرض مغصوبة وقولت صح مع الإذن لأنه غصب وهذا يحدث أنه نكه يأتي الأثرياء الذين كانوا مغمسوا طوال السنة بالملذات وحصل في قلوبهم من غموم من هموم فيحتاجون به إلى الذهب للفنادق الفخمة ربما حول الحرم ليأتوا يصلوا بعض الصلوات العسر أو آخر فلا يقيمون لهذا المعنى وزنا فيجعلون خدم كما رأيتهم لهم يستجرون ربما بعشر ألاف أو عشرين ألف وثناثين الله أعلم فيبقى الخادم كما رأيته أنا نعم نائما طوال الوقت يعني حاجز سبعة ثلاثة أو أربعة أمكانها نعم حتى يأتي هذا الرجل وين استاجر استئجار في دجاء انسان رقم قال هذا المكان يكذب هو اصلا الحزه بكم 7 من هؤلاء الريال واربع فهذا ما يجوز الحج لا يحل الحج صوره الحج الجائزه هذه صوره الحج الجائزه ان يكون الرجل قد جاء مبكرا للجمعه جاء مبكرا من اداء التراويح لكنه لكن اعوزه الذهاب للخلاء فيذهب إلى الخلاة ويضع طاقية يضع شماخ لا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاحب المجلس إذا قام عن المجلس ثم عاد فهو أحق به لأنه صاحب مجلس لا أما أن يذهب ويستلقي على سريره في فندقه ويناب ثم ما يأتي إلا وقت الصلاة وقد حجز فهنا كنت افتي اخواننا اول جيهم بان ينزعوا هذه السجاجيد لما غصب هذا من قربة الى الله ينزع سجاده المغصوبه هذه قربة الى الله او ان تاتي لهم بالشرب حتى تقيم حكم الله وعدل الله والعدل الذي يقوم عليه شرع في حرمه كيف وقد اذن الله على ابراهيم عليه السلام ماذا قال نعم او امرهم فقال وطاهر وطهر بيتي وطهره بيتي للطالبين والعاتفين والركع والسجود ولي تطهير ابلغ من المعاصي والبدع والشرك من بيت الله نعم هذا غش نعم فنابد ان يكون لك دور في هذا الغش لانك تاتي يوم العشره الواقع تجد سجاجيد كل بحر مفروشه كلها كذب وزور وليس لاصحابها وليس ل لاولاس الموجودين في الحرم ذاهب وذاهب ولا لون فهذا وجه ال هؤلاء مد حين اذا او لك ان تنزع السجاد وتقعد فيها نعم تقعد عليها وانا احسن يكون عندك شهود حتى اذا فعلا قضيه هي شرطه الحرم وكان اقول هؤلاء انا اتيت هل جاء ساعه جاء فليكن الحق لك ان شاء الله هل يجوز شراء الارض المحبوسه كذا ما فهمت الشرع يعني على كل حال ما بينها عن بيع الغرر بس له بيبيع عيال لا يمكن ملكها او يصعب ملكها كمن يعتيك ويقول لك على شاطئ البحر بعتك هذه السمكه بع قبل ان تمضي فاحتبيها فتنزل وتمسك بها وتجدها نعم فلا يهم باليباع شيء لا يمكن الحصول عليه لا يمكن الحصول عليه ارض متنازع فيها و... ويدعي دي اناس ادعوا لنا انهم ورثه وغالب الظن انها لهم ثم ياتي شخص هذا لي متاكد بعني بس اشتري لا بقعد اشتري حتى يتعرف انه تملكتها مؤتمن من النبي لها نبيع الرجل ما ليس عنده ما لا يملك نعم اا سنه الجزائر لا اله الا الله سيعهكم في طلب العلم اراد ان يحفظ متن العقيده بعد الاصول الثلاثه وكتاب التوحيد انا واحد من هذا الذي هو حريص على الحفظ نعم بعد أن حفظ كتاب التوحيد واصول الثلاثه ال يحفظ قدر المستطاع كتاب الله والايات المتعلقه خاصه بالاعتقاد والاحكام تمام ويحفظ كتاب ايضا كشف الشبهات للالمان المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه ولينظر الى قوه الحفظ عنده فاذا كانت قوه الحفظ عنده عمل صباح مساء قوه الحفظ او الحفظ عنده سيشغله عن تعلم الاحكام فهنا تعلم الاحكام وهمها مع حفظ الشواهد يغني يغني لكن اذا كان عنده وقت للحذر مع الفهم فليصنع لا هذا وهذا اما ما عنده اقتعارات الا يفهم بحيث وقف الشواهد او يحفظ لا لان الخوارج كانوا يحفظون كتاب الله لكن لا يفهموا فقال النبي عليهم كلاب النار لا يجاوزه لا تجاوز قراتها بآل تراقيهم اي لا يفهم القران نسال الله العافيه وقد سئل ابن مبارك اقدم حفظ القران او فهمه أو أو, أو, او او طلب العلم قال إذا كان عندك من العلم من القرآن ما تصنع به صادق فاطم بالعلم لأنه من العلم تعرف الأحكام وتعرف ما فسد من الاعتقاد فتجتنبه وما صرح من الاعتقاد فتأتي به اعتقاد السلف وما صرح من الأحكام أو ما كان واجه فتأتيه ما كان منك محرم فتجتنبه فهذا فرض عين فعما حفظ القرآن فمستحد ولو قدم المستحد على فرض العين وقد جاهد الحديث عند البخاري وغيره ما جمع القرآن من الصحابة إلى أربع ولم يذكر فيه من أبو بكر وأمر لأم لم يذكر فيه من أبو بكر وأمر كن حريصا على حفظ القرآن لكن إذا تعارض عندك العلم مع الحفظ فقدم التعلم كما قال مبارك إمام من أئمة المسلمين في الحديث والآن ما أظن يمكن في تعارض يمكن في الليل قبل ان تنام تحفظ صفحة تقوم بها الليل ثم تراجحها طوال اليوم ثم الليل الثالثة تحفظ صفحة تراجحها طوال اليوم ثم تراجع الجزء طوال الاسبوع اذا خلصت منه وانفذت الجزء هذا تراجعه وهو لما جره نعم حصار الان حفظ قبره ان شاء الله متيح السلم مع القراء في المسجدات شيخنا يقول قصت بكتاب ينبار اي نعم هذا كتاب المنظار اللي فيه لا تظهر السنة الغريبة هذا يعلقنا عن خطأ وكل نعلق عن خطأ لا ننقص من, من قدر المصنف المصنف من اهل السنة ومن اهل الحق ومن اصحاب المصنفات الماتعة ولكن الحق حقا يتبع ما حكم ارتداء الجلبات هذا سؤال من فلسطين ينسى الله نحررها وينتعنا بذلك لا اقم ارتداء الجلابب اهل الشام جلابب اهل الشام بدل العباءه الشرعيه لا انصح بجلابب اهل الشام الذي رايته في دمشق وغيرها من بردان الشام تلبس اللي يجنجاب حتى يعني يصف حجم عظم كتفيها والى نصر الساق او يبدي شدر من الساق هذا ما يجوز حتى لو لدس الجو رب بل انها تلبس العباد الذي كما جاهد عن السبب كما في الصيح البخاري كنا يشهدنا صلاة الفجر متنفعات بمروتهم يسقط العباد من فوق الى اسفل فتخفي معالم بدنها عمل الراعة هو الكتف وتحجم رأسها صار من الله فيه اغراء وتحجم كتفها تحجم كتفها هذا فيه اغراء للناس نعم طيب سائل المغرب يقول ما حكم زارة شعر الشارب عند المرأة إذا كان ما فيه مرض فلا تزيله نعم إذا ما كان فيه مرض ما فيه مرض أما إذا كان واضح, واضح ومن زيادة كرمون خرج لها شارب كان نهرج وإن كان من أهل العلم وعاصر ويقول حرام على المرأة وإن خرج لها شارب ان تاخذون الله تغفر الله لكن هذا حقيقه عند التحقيق مرض مرض هذا لان الاصر لا يخرج لها شارب هذا خرافه الصحه فان يخرج لها ايش شارب فحينا اذا يعالج هذا ايش يعالج هذا المرض باخذه ثم انه كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعني ياخذ ببقراض شعر من صدره فرضي الله تعالى عنه وسئلت عن قصي من حاجبه من حاجبه يعني ابراعات عائشه فذكرت الا باس لذلك لكن اذا كان الحاجب لا شك اذا كان الحاجب يعني ضرر منه ضرر نعم بان ينزل على هذا فتقص اما اذا كان لا يضر فتتركه على حاله هل اتمام الصلاه هل اتمام الصفوف في الصلاه على الوجوب قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مسلم تقدم فاتموا به وليتم بكم من خلفكم فقال من قطع صف قطعه الله فهل لا نقول بعد هذا النصين لابد ان يهتم الرجل بتمام الصفوف نعم واذا كان الصف غير مكتمل ان يكمل ان يكمل ذلك سائل أخير سؤال أخير ألا يكون فين بن عمر خاص به في صلاة الليل فقط حتى في السفر نعم لأنه بن عمر كان يصلي في جوف في جوف الليل لا ذكر أنه يحرص على ركعتين الفجر رضي الله تعالى عنه ولذلك نقول أنه ثبت عن النبي أنه صلى ركعتين الفجر في السفر وركعتي او او و... اووتر في الصفر اما ما نقل عنه لا سوى ذلك فله نقل من الصحابه انهم كانوا يفعلون ونقل ذكر عن علي لكن لا ما... لا ما... ظهر لي سلده سلده فان ظهر فكان فيكون هذا من الخلاف التنوع ثلاث لو رد دعائهم هذا ورد في عند البيهقي وهو حسن ثنا قيل وذكر منهم المسافر والاب الدعوه على ولده مما يستجد وايضا ايش المسافر حين دعوه الوالد ودعوه المسافر حتى الصائم حين يفطر او اذهب الزمن ها ما افهم اي هذا او اخر يعني نتكلم على حديث ثلاثه لو رد دعاءهم الذهب اليمن لبدايه الاسبوع فهو يو يو نعم فاظه يكون دعاؤه في الطريق من السعوديه اليمن فقط لا دعوه المسافر ماذا اسمه مسافر يعني مرجو لانه قال دعوه المسافر سؤال دقيق الاخ يقول هل اذا استقر في البلد هل استقر في البلد يتوقف الدعاء ده لو مسافر اي في الطريق على كل حال هذا لابد ان ننظر فيه وصف السفر في الشارع فنعلم ان الرجل ما دام يقصر الصلاه و وصفه مسافر نعم الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعه من العذاب قال رجع مسلم فاذا قضى الرجل لمهاته فليرجع فهو في سفر وكانت سلمى تقول للذي يسافر ادعوا لي ولم اذكرنا تكون قيل ان ادعو لي وانت فلاه في الطريق فقط المهم السفر مضمة عذاب حتى انك استقرت في افخم الفنادق فانه هو مشقة ومضمة عذاب ولا يستريح الرجل اللي في منزله ما حكم القيام من عملات انتحارية ما يجوز هذا عملات انتحارية يضع حزان ناسف ثم يقترب من يووت انما هم مدنيون احيانا يدخل عليهم في باص فيشهد الحزام الناسف يقتل اولئك مدنيون ليسوا باهل حرب اصبت اجمع بين عده من كرات او دون مخالفات المخالفه الاولى انهم انتحر لان الله لما قال ولا تقتلوا فسكم كان ذلك عاما ولم يسمىش قتل النفس من اجل الجهاد نسمث له سبحانه ان قصه الغلام فانه ما قتل نفسه قتله عدوه نعم فهنا يختلف الامر فهو يدخل اليد تحريف الجرف في تحت الحديث من قتل نفسه بحديده او وجع بطنه بحديده فحديده وجع بطنه في هذه ما رجله الخالد مخلد زيقرج التليدي فهذا نخشى انه يتفجر مره بعد مره في جهنم لانه يعذب الاله يتعلذب بالآلة قال له فانخاف انه يتفجر في جهنم كما انتحر بالتفجير لانه ذكرت صور كل جزاء كان له من جلس عمله مذينات به كل جزاء طيب والمنكر الآخر ان هؤلاء الذين تقتلهم في الباصل اليهودي هؤلاء مدنيون مغير مقاتلين فلا يقاتلوا المنكر الثالث انك بالعمليه هذه تؤدي للنكايه ب اهل الاسلام وبالعدو قال العز بن عبد السلام صاحب القواعد شرع الجهاد للنكايه بالعدو فاذا كان عدو قوي ومستحكم ان كانت النكايه ضد لم يشرع سلمنا انك اقتل نفسك كده اعتبرت نكايه كبيره من العدو وحصل الفوز بعدها سلمنا فما لا واقع يعني بيحتاجون تحديد البراء مع ان شاده مو مقطعك كما اعتقدت في كتاب فقه الجياد ان البراء صعد وفتح له الباب وحصل له طعنات الى اخره ومر شهر بعدها اولا هو نجا البراء فلم ينتهرقه نفسه فكان احتمال ان ينجو ثانيا ان حدث نكاهه فموتى بالحشم وهوا وغاز وانتصروا على اعدائهم أما اليوم النكاية بالتفجير معكوسة ضد الإسلام فما أن يحصل التفجير إلا تأتي الطائرات وتضرب النئات من أهم السلم من فلسطيني المساكين فهذا الولد عاق لقرابته وأهله يذهب إلى دورية يهودية يقتل بالحجارة واحد ثم يأتي نداء من يهود فيأتي في طائرات يقتلوا أبوه ويقتلوا يقتلوا أباه ويقتلوا عمامه ويقتلوا عوذ بالله عاقبه اسال الله يجعنا وياكم فيما سجلنا وتعلمنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين